إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا سِين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستكيم تنزيل العزيز الرحيم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 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَّى عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب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 وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضعب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون اَذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْسَلُونَ إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا جِئْنَا إِلَيْكُمْ لمرسلون. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ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 اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تؤمن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون خل في ظلاب موبين. آمنت بر فاسمعون فسمعون. قيل دخول الجنه. قال يا ليت قوم يعلمون